الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على المظلل بالغمامة يا محلى محلاها من طالة الله الله نور الله لما يتجلى. جله الله صلوا صلوا على من به يا حلا فرحونا عزونا كنزو العطيه اصلي لا هدى ورضا من حمد من الله نختم الله الله بالحب على خير